فاستفتهموا أ ه م أ ش د خلقا أ م من خلقنا إ ن ا خلقناهم من طين لازب بل عجبه ويسخرون و إ ذ ا ذكروا لا يذكرون و إ ذ ا ر أ و ا آ ي ت ي ن يستسخرون وقالوا إ ن هذا إ ل ا سحر مبين ما اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون او آ ب ا ؤ ن ا الاولون قل نعم وانتم داخرون فانما هي زجره واحده فاذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين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 إ ن ه م كانوا إ ذ ا قيل لهم لا إ ل ه إ ل ا الله يستكبرون يستكبرون ويقولون انا لتاركو الهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إ ن ك م لذائق العذاب ا ل أ ل ي م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 بيضاء ل ذ ة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم ق ا ص ر ا ت الطرفعين ك أ ن ه ن بيض مكنون ف أ ق ب ل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إ ن ي كان لي قرين يقول آه انك لمن المصدقين ها ذ ا متنا وكنا ترابا وعظاما إ ن ا لمدينون قال هل أ ن ت م مطلعون فاطلع فراه في سواء الجحيم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 ا افكا الهه دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظره في النجوم فقال اني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إ ل ى الهتهم فقال الا تاكلون ما لكم لا تنطقون